بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إن مغفرتك أرجو من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي اللهم إن لم أكن اهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطالب